Qul inni ömürtü an ağbud Allah muklıçal lahu dine وأمرtü l'an aكون aولa Muslimin. Qul inni ökak in arzaitu rabbi arzab yawmin arzim Qul inni ökak قُلْ صَلَّىهُ دِينِي مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أُولئك الذين هداهم الله وأُولئك هم أول الألباب. أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ. أفأنت تُقِذ مَنْ تَنَارُ؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرَسٌ من فوقها غرَسٌ مَبَنيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَمْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ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 الطاعة، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.